إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت كل شيء ولها عرش رظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وذين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يخددوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا أعلم شَنويم قَالَتْ سَنَنْظُرَ أَقَدْ قُلْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ابْهَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجُونَ قَالَتْ يَا أَيُّ كتاب كريم قال في ايها الملأ ان انقي الي كتاب كريم انهم من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعنوا علي واتوني مسلمين قالوا يا أيها الملأ افتوني شيئا من امري ما ثم تقاطعاا امرا حتى تشهدون قالوا نحن ان قوه وان بأس شديد والامر اليك فقولي ماذا تأمرين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظْرَةٌ بِمَا يَرْجُونَ مُنْسَلّ